وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى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 والْمُحصَنَةُ مِن الذي نَأوتُكتابابَ مِ قَِكُمْ إذ آتَيتُموه نجورَهُ ن مُحصنِ نَيا مُسَافِ حينَ وَلا مُتَّخِذِ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 ماَا يُريد اللهَّهُ لَجَعَنَ لَكُم مِنْ حََج وَنكِي يريد ليُطَه يِكُمْ وَليوتَِّ نعمَتَهُ عَلَكُمْ عََّكُم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 تَقَ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 وَنَصَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّا نَصَارَى أَخْذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا به.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 بَلَ انْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 وَاَتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخْنُ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا muusea inna vihe, koma, jabari, nawa inna, la, la, la, la, la, la, la, la,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 إنِ أريد أن تَبُ أَبئِثْم وَإِثمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أأَصحابٍ النَّار وَذَِكَ جَزَُ الظالِمِين فطَووت لَهُ نَفْسهُ قَتْلَأَخِيهِ فَقَتَ لَهُ فَأَصَبح مِنَ الْخاصِرين. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ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 esi kann Vertinee see on ar kilowattsideél. Välbe sem meare lõele kolart öelvis reed jal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 وَكَْ فَ يحَكمونَكَ وَعِن دَهُ مُ التَّوراتُ فيِي هاحَكمُ اللَّهِثَُّ يَتَوََّونَ مِن بَعدِ ذلكَلِك وَمَا أُلَاائِكَ بِالمُؤمِنين إِ أَنزَلنَ التَّاتَ فِي هَاهُ دَو يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ نَسَوُخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَلَكُمْ أَّتَ وَاحِدَتَو وَلَكِ لَ بِلَُكُم فِي مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الْ خَيرَات إِ اللهَّهِ مَجعُكُمْ جًَا فَيُونَبِّأُكُمْ بِمَاكُتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون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 فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون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 أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا أجاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 وَقالَالََةٍ يَهودُ يَد اللهَّهِ مَوْلُلََةٌ غُلَّت أَدِيهِمْ وَلُعنُوا بِمَا قَانوا بَلَْدَاهُمَا بِسُوقَتَانِ فِقُكَيْ فَيَشَ وَلَا يَزيدَ نَّكَ فِيرًَا مِنْهُم مَا أُزِلَ إلَيْكَ مِ رَُبِّكَ طَيَانَ وَكُفْرَاء وألقينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين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 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Afala yatubun ila Allahi wa yastafirunah? Wallahu afuurun raheem. Ma elmasiih Ubn Meryem illa rasulun qad khalat min qablihi الرusul võmmuhu sidiqa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 tegaduuhum auliyaa valakin kathiraan minhum fasikoon latajidan ašedan naas aadawataan lillazien ámanu اليهود ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 قِي وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ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 فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ أَوْ سَقَاهُمْ أَوْ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ تُكْسُوهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا jah, jah, jah, jah, الخمر, والميسر, jah, jah, رجس من عمل الشيطان, فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا كَعَبَةٍ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَى فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا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 ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَأَنَّ الله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 إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 ذٰلِكَ قَدْ نَأَيْنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين.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 قالَا التَّقُ اللهَّه إِ كُتُم مُؤمنِين قالوا نريد أن نَّأكُلَ مِنْهَا وَتَقُمَ إ قُلوبُناَا وَنَالَمَ أَ قدد صَدقَنا وَنَكُونَ عَلَهَا مِنَ الشَّاهدين.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 لَ اللهَّهُ إنِي مُنَزّلُ وَهَا عَلَكُمْ فمَي يَكفُر بَعْدُ مِكُم فَإِنّي أعَذِبهُ عَذاَابَ ل أعذِبُهُ أَحَدم مِنَ العالممين.